لَلَ تُقَدر خَير مِن أَنْ في شَهْر تََزَّلُمَلَ إكَأتُ وَروحُ فيهَا بإِذْ رَّهِم مِنْ كلُ أَمررٍ سَسلام سَلَ هي حََّ مَقلَ الفَجر الله الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَهُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمي الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم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 مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الهنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا الفواضل التي لا تحصى أبدا يا ذا الوجه الذي لا يبلغ أبدا إلهنا يا كثير الخير يا كثير الخير يا كثير الخير يا دائم المعارض تستر على العاصين تقبل توبة التائبين تعفو عن المخطئين إلهنا إلهنا يا من جعلت نبيك عيسى بلا أب ونصر لا من قال ان الرب واخرج نبيك يونس من الظلمات ويوسف من الجب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 علی إرحمنا إذا توفيتنا إلهنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثاني ما لا يعلمه الناس واكفنا برحمتك شر الجنة والناس اللهم أصلح أحوالنا واحفظ دورنا واستر أعراضنا واستر أعراضنا واحمي شبابنا واحمي شبابنا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 برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا ممن رضي بك وبقدرك اللهم احفظ كل زوجين واكفهم شر كل حسد وعين واصرف عنهم الوساوس واصرف عنهم الوساوس والشكوك وسوء الظن يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدي ضلالنا ووسع في أرزاقنا أخلاقنا إلهنا كل المسلمين في كل مكان بدل حزنهم فرحا وفقرهم غناء وألف بين قلوبهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم فرج همومهم اكشف همومهم رد غائبهم ارحم موتاهم ام منهم في اوطانهم اللهم اكفهم بكفايتك وردهم الى يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لنا وللمسلمين رحمة من عندك لا تبقي لنا بؤسا وغنا لا يبقي لنا فقرا ونصرة لنا وقوة لا تبقي لنا ضعفا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بحلمك مغترين وراء وبن بنا مغفورا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا الى يا الله إلهنا يا رب رمضان ورب الشهور والأعوام اللهم ثبثنا على طاعتك وحبك وخشيتك ومراكبتك في رمضان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 وعفاؤك وأنت أولى بالتفضل والعتق اللهم اعتق لجلال عظمتك راكعة وهوت بين يديك ساجد إلهنا كم في هذه الجموع من قلب كثير يؤمل منك جبر كسرك اللهم يا حي يا, يا حي يا قيوم اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا على فراق رمضان لَا <laughs> نَدِي كتبت في سابق علمك أن أحدا من الحاضرين والحاضرات لن يبلغ رمضان القادم اللهم تب عليك وهو عليه سكرات الموت واجعل آخر كلامه لا إله إلا الله واجعل قبره وهو في قبره يا الله اللهم أعد علينا يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا كما من علينا بحسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين إلهنا حسن أجواءنا وارفع الحر عنا اللهم يا حي يا قيوم الله شيخ اللهم ارحم الشيخ مكتوم اللهم وارحم من انتقل اليك من حكام الامارات اللهم نور قبورهم, نور قبورهم اللهم ارحمهم رحمه من ع وموتانا, وموتانا وموتى المسلمين اللهم احفظ ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة اللهم اشفه شفاء تاما اللهم وفقنا عيبا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين الله أكبر, الله أكبر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 اللہ اللہ وقد